والأمراض الفتاكة اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا واجعلهم عبرة لأمثالهم من اليهود والنصارى والمشركين أذلة صاغرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم